الأربعون النووية للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنا الشرح الشيخ الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى شرحه المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية وكنا قد وصلنا أيها الكرام إلى الحديث الثلاثون مرة معنا الأسبوع الماضي الحديث التاسع والعشرون ل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الصحابة الجمعين معاذ من جبل الحديث الثلاثون الذي معنا اليوم بإذن الله عز وجل حديث بثعلب الخشني رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة وسكت عن أشياء رحمة لكم غير غير نسيان فلا تبحثوا عنها والحديث رواه الدارقطني وغيره وطبراني الكبير وابن عين في الحلية والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى رحمهم الله تعالى هذا الحديث إخوان الكرام حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه وأبي ثعلب الخشني رضي الله عنه جرثون بن ناشم ويقال ابن ناشم فأبو ثعلب الخشني اختلف أهل السيار رحمه الله تعالى في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا وكثيرا فقيل اسمه جرهم وقيل جرثوم وقيل ابن ناشب وقيل ابن ناشم وقيل ابن لاشر وقيل ذلك وقيل اسمه عمرو بن جرثوم وقيل اسمه لاشر ابن جرهم وقيل الاسود ابن جرهم وقيل جرثوما فاختلف اهل السير رحمه الله تعالى في اسمه واسم ابيه اختلافا كثيرا جدا والمهم أن هذا الصحابي المشهور بابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه ما لم يختلفوا في صحبته في صحبته وأنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي ثعلبه الخشني رضي الله عنه من الصحاب الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعه الرضوان وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسه من يوم خيبر وأرسله إلى قومه صلى الله عليه وسلم فأسلموا فأسلموا ونزل الشام ومات هناك مات بالشام وقيل أنه مات في أول إمرة معاوية رضي الله عنه وقيل مات أيام يزيد وقيل غير ذلك وذكروا أنه توفي سنة خمس وسبعين أيام عبد الملك بن مروان وهو مشهور هذا الصحابة رضي الله عنه بكنيته مشهور بكنيته وهذا ذكره ابن الأثير رحمه الله تعالى في أسد, أسد الغابة في معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فهذا الحديث هذا الحديث لأبي ثعلب الخشني رضي الله عنه من الأحاديث الصحيحة التي ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها فالله تعالى شرع لعباده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم فقوله فرض فرائض يعني أوجب واجبات فالفرض هو الواجب وهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله تعالى يختلفوا. في الفرق في في الفرض والواجب هل هل بينهما فرق أم ليس بينهما فرق هل بينهما فرق أم ليس بينهما فرق؟ فيقول الشيخ صالح فوزان الفرض والواجب قال الفرد هو الواجب وقيل إن الفرد اكد من الواجب والواجب ما هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعني اوجب واجبات وقال يعني قال رحمه الله تعالى يعني أوجب واجبات وألزم بها من الطاعات والعبادات مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم رمضان حج البيت إلى غير ذلك فهنا العلماء رحمه الله تعالى لهم أقوال فيما يتعلق بالفرض والواجب فقيل أن الفرض والواجب بمعنى واحد بمعنى واحد أما وهذا من ناحية التأثيم من ناحية التأثيم قيل أنه بمعنى واحد يعني الذي يترك الفرض كالذي يترك الواجب فيؤسم يؤسم هذا ويؤسم هذا ولذلك قالوا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فلذلك بعض العلماء قالوا الفرض ما كان دليله قطعيا والواجب ما كان دليله ظنيا وقال آخرون الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب قالوا ما ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بعض العلماء منهم العلامه ابن باز رحمه الله تعالى قال الفرض والواجب شيء واحد وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه قال هذا يقال له فرض ويقال له كذلك واجب لكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت عليه الأدلة القوية على وجوبه يعني ما كانت ادلته قوية من القرآن والسنة فهذا يقولون أنه فرض مما هو معلوم مثلا من الدين بالضرورة وما كانت ادلته أضعف وأقل فيسمونه واجبا يسمونه واجبا وإلا فالأصل عند جمهور العلماء رحمه الله تعالى أن الفرض والواجب شيء واحد فشيء واحد فلذلك قالوا الصلاة يقال له فرض ويقال لها واجبة صلاة الجماعه يقال له فرض ويقال لها واجبة يعني كما قلنا فهذه المسائل يعني خلافية بين العلماء رحمه الله تعالى في تعريف الفرض والواجب لكن بعض العلماء رحمه الله تعالى مثل ما تقدم قد يتسامحون فيطلقون في الفرض على ما قويت ادلته وصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة فيسمون هذا فرضا كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات وال و و و ويسمون غير ذلك مما كانت أذلته أقل يسمونه واجبا مثلا بعض العلماء جعل الفرائض شيء والواجبات شيء آخر ولذلك يذكرون من الواجبات مثلا في الصلاة التسبيح في الركوع والسجود هذا يسمونه واجب هذا يسمونه واجب فلأن يقولون أدلته ليست كأدلة الفرائض التي هي أدلتها بين واضحة مما هو معلوم من الدين بالضرورة سمون كذلك تكبيرات وواجب لأن أدلتها قالوا أقل من أدلة وجوب الصلاة نفسها يعني وهكذا يسمون الحج فرض ويسمون مثلا الرمي الجمار في الحج يسمونه واجب ويسمونه مثل المبيت في ميناء ومزدلفة واجب ويسمون الطواف ركن فرض وهكذا يعني على حسب هذه التعريفات ولذلك يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أن الصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد ولكن قال إذا تأكد صار فريضة وإذا كان دون, دون ذلك فهو واجب وقد رجح هذا القول رحمه الله تعالى المهم أن أن سواء الفرض والواجب فلا بد الإنسان أن يأتي به لأنه مما يثاب فاعله ويعاقب يعاقب تاركه يعاقب تاركه وأوجب الواجبات ما فرض الله عز وجل علينا كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام بر الوالدين وغير ذلك من الواجبات التي بين العباد وبين الله عز وجل فالواجبة التي بين العباد بعضهم مع بعض، مثلا من بر الوالدين وصلاة الأرحاب والإحسان الى المحاويج هذه فرائض لا يجوز تركها، ويلزم يلزم الإنسان أن يأتي بها، ويلزم المسلم أن يأتي بها، ولذلك يعني الله النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إن الله تعالى فرض فرائض. فلا تضيعوها فلا تضيعوها هذه يدل على وجوب المحافظة على هذه الفرائض لابد أن نحافظ عليها وأمرنا بالمحافظة عليها وأن لا نضي... قال فلا تضيعوها أي... أي لا تتركوها أو تتساهلوا في شأنها لأن من مصلحتكم ومن قوام دينكم الدين قائم على الفرائض والواجبات ثم المستحبات من الطاعات فالنوافل كما تعلمون تجبر الفرائض إذا حصل فيها نقص فتأتي النوافل تكملها تكملها فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا أن أن الله فرض فرائض فلا تضيعها أي لا تهملوها فتصبح مهملة فتضيع فتضيع فهذه الفرائض لا بد أن نحافظ عليها ولا نتركها ونتساهل فيها ونهمل هذه الفرائض حتى نسأل الله السلام يضيع الدين لأن بترك الفرائض يضيع الدين يضيع الدين وتنهدم هذه الأركان والفرائض التي جاءت أساساتها في في في ديننا في ديننا نعم فإذن من مصلحتكم ومن قوام دينكم أن تحافظوا على هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا سبحانه وتعالى، فالدين الإسلامي يقوم على هذا الأمر، ولذلك شوف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال وحد حدودا فلا تعتدوها، الفرائض قال عليه الصلاة والسلام فلا تضيعوها، في الحدود قال فلا تعتدوها فلا تعتدوها، نعم، ولذلك قال في الفرائض فلا تضيعوها أي لا تتركوها وتهملوها وتتساهلوا فيها. وحد حدودا والحد كما يقول الشيخ صالفوزان حفظه الله هو الشيء المانع الحد الشيء المانع فوالله جل وعلا وضع موانع للعباد لا يتجاوزونها من المباحات تغنيهم عما حرم الله عليهم فالله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم خبائث فهناك حلال وهناك حرام هذه حدود الله جل وعلا فلذلك الله... النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الفرائد لا تضيع وأن الحدود لا تعتدى وقد جاء كذلك يعني اللغة الحد هو الشيء المانع هذا يسمى حد واصطلاحا قيل, قيل يعني قال بعض المراد العلماء المراد بالحدود قالوا الواجبات والمحرمات الواجبات والمحرمات فالواجبات قالوا حدود الواجبات حدود أو يعني نعم لا لا لا لا تتعد والمحرمات حدود لا تقرب الواجبات حدود لا تتعد والمحرمات حدود لا تقرب وقيل ذكر بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أن المراد بالحدود قالوا العقوبات قالوا العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من العقوبات الشرعية قالوا فاذا المراد هنا بالحدود العقوبات الشرعية العقوبات الشرعية ما يترتب عليه حد من الحدود فهذا قالوا هذا معنى وحد حدودا فلا تقربوها والصواب كما يقول الشيخ العثمين رحمه الله تعالى الصواب القول الأول الصواب القول الأول أي أن الحدود المراد بها الواجبات والمحرمات لأن الدين الإسلامي ينقسم إلى ماذا إلى فرائض ومحرمات الفرائد يجب المحافظة عليها كالصلاة والصيام والزكاة والصوم والحج وغير ذلك ونهانا الله عز وجل عن إضاعتها فإذا نهينا عن إضاعتها فمفهومه أنه يجب علينا أن نحافظ عليها كذلك الحدود المحرمات نهانا الله جل وعلا عن الاقتراب منها ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ تلك حدود الله فلا تقربوها يعني مجرد الاقتراب منها لا يجوز مجرد الاقتراب لا يجوز ولذلك كان الانسان امر الله عز وجل بغض البصر بغض البصر فغض البصر هذه من الحمايه لك يعني قبل ان يصل الانسان ويقع ويقترب ويتعدى فغض البصر يجعلك تمتنع ولا تقترب من هذا المحرم من هذا المحرم الذي حرم الله عز وجل عليه وقال كذلك الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوا يعني المباح ذكر الله عز وجل قال يعني في المباح لا يتعدى قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها والحرام لا يقرب قال تلك حدود الله فلا تقربوها فلذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى فرض علينا الفرائض فلا تضيع ولا تتعدى وحد لنا حدودا فلا تقرب فلا تقرب والله عز وجل سبحانه وتعالى معناه أن بين الحلال وبين الحرام الحرام واضح والحلال بين كما جاء في حديث الحديث الذي مر معنا حديث نعمة بن, بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فهذا فيه أن, أن, أن الواحد لا يجوز له أن يتعدى حدود الله جل وعلا لا يجوز أن يتعدى حدود الله عز وجل نعم ولذلك انظر كيف كرر الله عز وجل النهي عن التعدي إلى حدود الله عز وجل مثل في مسألة الطلاق قال تلك حدود الله فلا تعتدوها وهذا يبين, ماذا يبين أهمية الطلاق والنكاح وهذا العقد الذي سماه الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وللأسف الآن انظر إلى الناس في زماننا هذا فإنهم تعدوا هذه الحدود وأصبح الطلاق شيء من أسهل الأمور عند الناس أصبح الرجل لا يستحي والمرأة لا تستحي أن تذهب للمحكمة وستطلب الطلاق بعد شهرين أو عام من, من الزواج نسأل الله العافية مع أن الطلاق شيء عقد سماه الله عز وجل عقد غليظ عقد غليظ لا, لا ينبغي أن ينقطع مباشرة ليس بالعقد السهل النكاح والعقود وغير ذلك فلذلك لا يجوز لاحد أن يتعدى أو يتجاوز الحد في العقوبات في العقوبات فالحدود تجمع ما بين الحدود الحدود لا يجوز للإنسان أن يتعداها أو أن يقترب منها، لذلك الله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها. فالذاني مثلا إذا زنا وكان بكر فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عاما، يغرب عاما، ويدل قال في فلا تعتدوها ولا تقربوها. وذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بلا تعتذوها أنه لا يجوز أن نتعدى كذلك ما شرعه الله عز وجل سبحانه وتعالى فالله عز وجل شرع أن الزاني إذا زنى وكان بكرا فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عاما وهل نزيد على مئة جلدة؟ لا يجوز أن نزيد على مئة جلدة مثلا نأتي هنا قول مئة وخمسين مثلا فإن هذا محرم فإن هذا محرم كذلك إذا اقتصرنا على أقل من ذلك فلو جاء أحد من الناس الآن وقال إذا اقتصرنا على مئة جلدة ربما يكسر الزنا يكسر الفساد إلى غير ذلك فالجواب يقال له أنتم أعلم أم الله فماذا أن الله عز وجل هو الذي فرض فرائد مئة جلدة فلا تتجاوزها بالإضافة إلى تغريب عام على خلاف بين العلماء في ذلك رحمه الله تعالى هل يغرب أو لا يغرب لأنه ثبت بالسنة والخلاف في هذا يعني معروف بين العلماء رحمهم الله تعالى وقد يقول قائل أن عمر رضي الله عنه تجاوز الحد المعروف مثلا في الخمر عقوبة شارب الخمر معروفة فعمر تجاوز مثلا هذا الحد فذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا لأن لو كانت حدا ما تجوز عمر رضي الله عنهم ولذلك هناك دليل آخر من نفس القضية لما استشار عمر رضي الله عنه قال عبد الرحمن العوف يا أمير المؤمنين أخف الحدوث ثمانون ويعني بذلك حد القذف ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود أربعين وهذا شيء واضح لكن الفقهاء رحمه الله تعالى يرونه حدا لكن عند التأمل يقول الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى يتبين أن القول بأنه حد ضعيف لأنه لا يمكن لعمر ولا لغيره أن يتجاوز ما حد الله عز وجل سبحانه وتعالى فاذا هذا موقف المسلم من الحلال والحرام أنه يأخذ الحلال الطيب ويكتفي به ويترك الحرام وما يؤدي إليه من الوسائل قال الله عز وجل كما في الآية فلا تقربوها يعني لا تعمل الوسائل المقربة لها احتياطا الله لا قال الله عز وجل فلا فلا تمسوها فلا يعني تعتدوها إنما قال فلا تقربوا حتى مجرد الاقتراب فالمسلم يقف عند حدود الله عز وجل ولا يتجاوز ذلك فيأخذ الحلال والمباح ويترك الحرام ويترك الحرام والله عز وجل سبحانه وتعالى بين الحلال وبين الحرام سبحانه وتعالى ثم قال وحرم عليكم أشياء وحرم عليكم أشياء والمحرمات كثيرة قال الله عز وجل حرمت عليكم الميت وقال الله عز وجل أحل الله البيعة وحرم الربا فمنها ما جاء أن النص نص التحريم عليه ومنها ما نهى الله عنه والمنهي عنه الأصل أنه حرام وقد يكون مكروها كراهه تنزيه من باب الاحتياط لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى في الفقهاء يعني الائمه رحم الله تعالى كان بعضهم اذا قال اكره ذلك فيقصد به انه حرام فيقصد به أنه حرام كما كان معروف عند الامام الشافعي عند الامام احمد رحمه الله تعالى كان لما يقول أكره ذلك أي أن هذه المسألة محرمة وليس كالتعريف الموجود في حالنا أن الكراه المراد بها التنزيه فقط يعني من من فعله لا يؤثم ومن تركه فإنه يؤجر من تركه وإلا فإن الأصل في الكراه أنها للتحرين هذا الأصل إلا إذا جاءت قرنة تصرف إلى ماذا إلى التنزيه تصرف إلى التنزيه فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وحرم أشياء وحرم أشياء فلا تنتهكوها حرم أشياء فالله عز وجل حرم على الإنسان أشياء وهذه الأشياء التي حرم الله عز وجل قليلة بالنسبة لما أباح الله عز وجل شوف المحرم لو قارنت بين المحرم وبين المباح لو وجدت أن المحرم قليل جدا محرم معدود على الأصابع أما البوحفة لا يعد ولا يحصى ولكن مع هذا فإن إبليس يزين للإنسان هذا المحرم حتى يقع فيه شوف الناس الآن كم من الواحد مثل كالرباء فيقولك لا ما عندي خيار ما أستطيع ما في طريقة إلى غير ذلك فسبحان الله معنا الله أحل البيع ومعنا في القرض الحسن والإنسان إذا ما استطاع أن يشتري بيتا فما يحتاج يؤجر فقط الحمد لله ويعيش بما يسر الله عز وجل له لكن الطمع قضى على الناس فيصبح الواحد هو يبحث عن المشقة لنفسه وإذا بحث عن المشقة لنفسه هنا وقع في هذا التعدي لحدود الله عز وجل الذي أمر نبي نبينا عليه الصلاة والسلام بأن لا نتعداه بأن لا نتعداه فانظر إلى المباحات فقط شوف في اللحوم مثلا الله عز وجل حرم علينا يعني الخنزير حرم علينا الميتة حرم علينا ذوات الانياب وكل ذي مخلب من الطير وغير ذلك مما جاء تحريمه قليل اما المباح شوف الانعام بهيمه الانعام الابل البقر الغنم الماعز الدجاج الأرنب اللحوم يعني بشتى اشكالها لا تعد ولا تحصى اباحها الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى كذلك في مسائل, في مسائل البيع والشراء في مسائل اللباس ما حرم الله عز وجل علينا قليل ومع هذا تجد أن هذا الإنسان لا يريد إلا أن يقع في هذا الذي حرمه الله عز وجل مع أن المباح كثير جدا لله الحم المباح كثير لكن الشيطان دائما يزيدها يزينها ولذلك يحرم على الإنسان أن ينتهك كما الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء فلا تنتهكوها فلا تنتهكوها نعم وذكر العلماء رحمه الله تعالى أن طرق التحريم كثيرة طرق التحريم كثير منها النهي منها النهي ومنها التصريح بالتحريم هذه كلها طرق التحريم ومنها ذكر العقوبه على الفعل ذكر العقوب على الفعل فهذه طرق لإثبات التحريم لإثبات التحريم نعم فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء سكت عن أشياء لم يحللها ولم يحرمها فلا تسأل عنها لأن الله تعالى سكت عن هذه الأشياء وفي البحث عنها إحراج للناس فمدام انها مسكوت عنها فاتركوها فاتركوها ومن أخذها لا يلام لأن المباح مسكوت عنه, المباح مسكوت عنه والمباح هو ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فالله عز وجل سكت عنها لحكمة ما سكت عنها من باب النسيان المسكت عنها ما سكت عنها من باب النسيان بل سكت عنها سبحانه وتعالى رحمة بكم لالا يشق عليكم وذلك قال غير نسيان غير نسيان فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا ينسى غير نسيان ف ما سكت الله عز وجل عنه لم يفرضه ولم يحده سبحانه وتعالى ولم ينهى عنه فهو حلال لكن هذا يكون في غير العبادات لأن العبادات قد حرم الله عز وجل أن يشرع أحد من الناس عبادة لم يأذن به إلا وجل لأن العبادة أصفل توقيف ما تفعل وما تزيد وما تنقص إلا بدليل شرعي هذا في غير العبادات ولهذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهى حرمات الله عز وجل سبحانه وتعالى ولا يقل كمن يبتدع في دين الله عز وجل في أعياد الموالد والسبع عشرين من رجب والإسراء والمعراج وغير ذلك من البدع القولية والفعلية وغير ذلك في يقول كهذا مما سكت الله عز وجل عنه لما لماذا لا, لا نفعله فماذا يقال له يقال أن الأصل في العبادة المنع حتى يقوم الدليل عليها أما غير ذلك فالأصل فيه الإباح فما سكت عنه فهو مباح فما سكت عنه فهو مباح وكثير من الأمور قد يعني الله عز وجل سكت عنها سبحانه وتعالى فهذه الأمور يعني إذا كانت من المباحات فإنها واضحة أما إذا كانت من العبادات كما قلنا فلا يجوز فلا يجوز نعم ففلذلك ما نهى الله عز وجل فإنه واضح ما صرح بالتحريم فإنه واضح ما أباحه الله عز وجل فإنه واضح والأشياء التي سكت عنها سبحانه وتعالى فإن هذه الأشياء إن كانت من المباحات فهي واضح يعني أصل فيها أنها مباح إلا إذا كان هناك قرينة ودليلة وغير ذلك أما فيما يتعلق بالعبادات فلا يقال هذا الكلام لأن العبادات الأصل فيها المنع والأصل فيها التوقف الأصل فيها المنع والأصل فيها التوقف نعم قال وسكت عن أشياء وهذا أمر مهم جدا إخواني الكرام أن الإنسان الله عز وجل سكت عن أشياء أحيانا لا ينبغي الإنسان أن يبدأ يسأل عنها أو أن يتنطع فيها إلى غير ذلك ولا يبدأ يدخل فيها ولذلك لما جاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام أو في كل سنة فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم سأل الرجل فالنبي عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أو كما قال عليه الصلاه والسلام قال لو قلت نعم لو وجبت فإذا الله عز وجل أمر بأمر والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك فلا نحتاج أن نبحث عن هذه الأمور وهذا إشكال كبير عند بعض الناس دائما يبحث عن أشياء يبحث عن الحكمة, الحكمة أعظم حكمة أنك تؤدي هذه العبادة هذه أعظم حكمة أنك تؤدي هذه العبادة من أعظم الحكم في العبادات أنك تأتي بهذه العبادة وتنوي هذه العبادة نعم وتقوم بهذه العبادة امتثالا لأمر الله عز وجل فإذا أنت الحمد لله مأجور عند الله عز وجل أما الآن بعضهم يأتي يقولك لماذا الظهر أربع لماذا المغرب ثلاثة لماذا نصلي الصبح ركعتين لماذا في الصفر الصلاة تختلف ولماذا ولماذا سبحان الله ما ليس لك دخل في هذا الأمر لو الله عز وجل أمرا بأن نصلي عشر ركعات لا عشر ركعت. انتهى لأن الله أمر لو أمرنا الله عز وجل بصيام شهرين لا صمنا شهرين لو أمرنا بالصوم عشر أيام لا صمنا عشر أيام لما جاءت المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت لها يا أم المؤمنين لماذا الله عز وجل سبحانه وتعالى أمرنا لماذا أمرنا الله عز وجل بقضاء الصوم ولم يأمرنا بقضاء الصلاة فأمنا عائشة رضي الله عنها قالت أحارورية أنت والحارورية هؤلاء الذين قوم من الخوارج جمعوا في مكان يسمى حارورة خرجوا على علي رضي الله عنه عن الصحابة. فسموا بهذا المكان وهؤلاء طائفة من الخوارج ولذلك كان مشهور عند الصحاب أنهم يردون بعقولهم ويتنطعون في دين الله عز وجل ويسألون عن أشياء ما يحتاجون للسؤال عن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم فلا نسأل لا نتنطع لا نبدأ ندخل في أمور ولكن وانظر إلى عائشة قالت أحرورية أنت أرادت أن تعرف هل يعني من خلال سؤالها ماذا تريد ماذا تقصد هل تريد الطعام في الدين هل تريد عندها شبه معينة وغير ذلك فعائشة رضي الله مباشرة قالت أحرورية أنتي فالمرأة تبرأت قالت لها لا هذا لسه حرورية وهذا في دليل على أن المرأة تعرف كذلك منهم الخوارج وذلك تبرأت من عقيدتهم وهذا رد على من يقول نحن ما نريد إلا نعرف الخير الشر لا يهمنا لا ندخل في الطوائف لا ندخل في هذه الفرق لا ندخل في عقائدهم لا ندخل في بدعهم لا ندخل في أقوالهم شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كان معروف عندهم من المبتدع من المتبع كان معروف عندهم هذا الأمر لذلك المرأة تبرأت لو كانت المرأة لا تعرف تقول أنا لا, لا, لا أعرف عن ماذا تتكلمين أو لا أدري ما عقيدتهم أو ربما قالت يعني يعني ما لهم أو أنا منهم لكن المرأة مباشرة بعدما قالت لها عيشة حرورية أنت قالت لا تبرأت منهم فعيشة تبين لها ماذا قالت لها امرنا الله بقضاء الصوم لم بقضاء الصلاة خلاص هذا أمر من الله عز وجل فلماذا نبدأ نتنطع ونسأل عن أمور بعيدة عنا بعيدة عنا ويعني يحكي عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى نجا رجل بعض الناس عندهم تنطع عجيب يسأل عن أمور لا لا يحتاج إليها هل أن تسأل عن أمور تهمك وتحتاج إليها فقال له قال له هل إبليس له زوجة أو قال له هل إبليس تزوج أو له زوجة أنه قال له ما اسم زوجة إبليس سؤال مدى سينفع هذا السؤال مدى سينفع هذا الإنسان وبماذا سيفيده في حياته وفي عبادته وفي طاعته لربه جل وعلا هل هذا السؤال سيدخل الجنة سبحان الله الإمام الشعبي فقال ذلك عرس ما حضرناه ذلك عرس ما حضرنا هذا عرس نحن ما حضرنا هذا العرس حتى تسألني عن إبليس وعن زوجة إبليس إيش دخلنا إحنا في هذه المواضيع سبحان الله إيش دخلنا في هذه المواضيع ولذلك بعض الناس عندهم هذا الأمر وهذا التنطع بعض الناس جاءوا كذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله نرى الهلال يبدأ رقيقا ثم يكبر يكبر حتى يكتمل فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحكمة من هذا وكيف غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم شيء حتى نزلت الآية نزل قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فالهلة الأهلة يعني جمع هلال جمع هلال فالله عز وجل سبحانه وتعالى لما سأل هؤلاء سألوا النبي عليه الصلاة عن الهلال يبدأ رقيقا ثم يكبر فيكبر إلى أن يصل إلى الاكتمال فالله عز وجل لما أجابهم ما أجابهم عن هذا السؤال أعرض الله عز وجل عن هذا السؤال وأجابهم الله جل وعلا بما ينفعهم سبحانه وتعالى الله أكبر وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه طريقة القرآن طريقة السنة لا نسال أن أمور لا نحتاج إليها لا في ديننا ولا في عبادتنا ولا في معاملاتنا ولا في شيء حتى في حياتنا الدنيوية لا نحتاج إليهم فانظر إلى إلى طريقة القرآن الله عز وجل رد عليهم قال يسألونك عن الأهلة يعني جمع هلال قل هي مواقيت للناس والحج فالهلال خلقه الله عز وجل لمعرفة المواقيت لمعرفة دخول الشهر خروج الشهر المرأة تعرف عدتها تعرف حيضتها تعرف وقت طلاقها إلى في ذلك من الأمور التي جعل الله عز وجل الهلال من أجل هذه الحكم فالله عز وجل قال قل هي مواقيت للناس والحج ما جابهم الله عز وجل عن سؤالهم قال وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر فأعرض الله عز وجل عن إجابة هذا السؤال الذي سالوا لماذا يبدو رقيقا ثم يكمل وأجابهم الله عز وجل أو أجاب هذا السائل ما يفيده في دينه يدل الله عز وجل وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها فكانت عادة الجاهلية كان إذا حج أحدهم ورجع إلى بيته فإنه لا يدخل من الباب وإنما يدخل من النافذة يدخل من من الخلف فالله عز وجل أبطلا ما كانوا عليه في الجاهلية فكانوا يعتقدون هذا هذه العقيدة أي يعتقدون أن من حج أو اعتمر أو من جاء من الحج فيحرم عليه أن يدخل من الباب، وإنما عليه أن يدخل من الخلف من من الباب، من من الخلف. وسبحان الله، ولذلك الله عز وجل أعرض عن هذا السؤال وبين لهم هذا الحكم الجاهلي الذي كان في الجاهلية، أن الواحد إذا حج كان يدخل من ظهر البيت ولا يدخل من الباب، وغير ذلك يعني من من الأمور. كذلك انظر إلى قصص بني إسرائيل. لما جاءوا سألوا موسى حتى تعلم أن الله عز وجل يذم ذم هذا السؤال غير حاجة السؤال الذي لا فائدة فيه لا فائدة فيه وبعضهم يبقى يسأل يسأل يسأل عن أمور سبحان الله أو يسأل عن الواضحات يسأل عن الواضحات يأتي مثلا إلى عالم من العلماء السلفيين والمشايخ المعروفين بالعلم ويأتي وقال لك في الشيخ بن عثيمين هذا سؤال هل هذا سؤال ايش رائك في الشيخ باز؟ هذا سؤال يقول لك ايش رأيك في الألباني هذا سؤال يسأل يسأله الإنسان سبحان الله وهو يعلم أن هذا العالم معروف بالعلم وبالديانة وبالورع وبالتقوى وبالفتوى انظر إلى كتبه انظر إلى المكاتب انظر إلى المكتبات انظر إلى إلى, إلى, إلى ما ألف وترك هذا العالم من علم يزقيه فلماذا تسأل هذه الأسئلة فلماذا تسأل هذه الأسئلة وانظر إلى بني إسرائيل لما جاءوا إلى موسى سألوه عن قتل رجل منهم فجاءوا إلى موسى يريدون أن يعرفوا القاتل يريدون أن يعرفوا من القاتل فموسى عليه السلام الله عز وجل قال قال, قال لهم موسى كما أخبر الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هل الله عز وجل حدد لهم هذه البقرة ما حدد الله سبحانه وتعالى يعني أي بقرة اذبحوا اي بقره فلو ذبحوا أي بقره لكان لكان هذا يفي بالغرض وكانوا سيعرفون من القاتل لكنهم تنطعوا وتشددوا فشدد الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى قالوا اتتخذنا هزوا هذا نبي الله موسى عليه السلام يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا سبحان الله هذا شده وتنطع عجيب جدا في هؤلاء ف... فقال لهم موسى عليه السلام كما اخبر الله عز وجل قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين هنا معنى الجاهلين يا الظالمين اعوذ بالله ان اكون من الظالمين لان الظلم عدوان والظلم اذم وعدوان لا يجوز ان يظلم الانسان ولذلك موسى عليه السلام تبرأ من هذا كيف استهزئ بكم لان الاستهزئ بالناس ظلم وعدوان لا يجوز ان نستهزئ بالناس فموسى تبرأ من هذا الأمر وبين لهم قال عودوا بالله أنكم من الجاهلين قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي ثم يبدأ فشددوا فشددو فشد ما لونوها ثم إلى أن تابوا قال وإن إن شاء الله ااا شاء قال وإن إن شاء الله إيش ناقه قال وإن إن شاء وإن إن شاء الله لمهتدون فهنا لما يعني قير ذلك بالمشيئة فالله عز وجل بين لهم صفات هذه البق لكن شوف في الأول وشوف في آخر المطاف كيف أصبح الأمر في أول الأمر الله عز وجل أمرهم بأن يذبحوا بقرة ثم في آخر, ال... آخر الكلام بعد ذلك كانت هناك علامات كثيرة مع هذه العلامات لم تكن موجودة في... في الأول وهكذا ولذلك قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فالإنسان إخواني كرام ما يتنطع ويبدأ عن يسأل عنه أحيانا تأتي أسئلة سبحان الله تتعجب منها تتعجب منها لو هذا الإنسان صرف هذا الوقت الذي يسأل فيه وغير ذلك في طلب العلم وفي معرفة ما يفيده ويتعلم دين الله جل وعلا لنفعه عند الله سبحانه وتعالى لكن هذا هو الذي نهانا الله عز وجل قال قالوا وسكت عن أشياء هذه أشياء التي سكت عن أشياء سكت عنها الله عز وجل ما نبحث عنها ما نبقى نبحث عنها ونبدأ نتفلسف ونسأل عن كذا وكذا فهذا كله منهي عنه وذلك قال وسكت عن أشياء غير نسيان غير نسيان يعني الله عز وجل لما سكت عن هذه الأشياء ليس نسيانا منه سبحانه وتعالى ليس منه نسيان وهذا في انتفاء النسيان فالله عز وجل لا ينسى لأن النسيان نقص وذهول والله جل وعلا لم يسكت عنها نسيانا لها وانما سكت عنها رحمة لالا يضيق عليكم طيب قد يقول أحد من الإخوة الله عز وجل وصف نفسه بالنسيان نعم الله عز وجل وصف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير نسيان غير نسيان يعني أن الله لا ينسى وفي بعض الآيات الله عز وجل وصف نفسه بالنسيان. قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا وقال موسى عليه السلام يعني لفرعون لما سأله ما بال القرون الأولى فقال له موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال الله عز وجل كما في سورة السجدة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فما الجواب هنا الله عز وجل يصف نفسه بالنسيان. وجاء في في في في في آيات وكذلك هنا في بعض الأحاديث أن الله عز وجل سبحانه وتعالى أن الله عز وجل نهى عن نفسه النسيان سبحانه وتعالى نهى عن نفسه النسيان الله لا ينسى فالجواب عن هذا ك, ف ف ك هذا الجواب عن هذا فيه تفصيل ذكر العلماء رحمه الله الجواب عن هذا فيه تفصيل لما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم وكما تعلمون إخواني الكرام أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء بمعنى أن كل اسم هو صفة وليس العكس, ليس العكس كل اسم هو صفة وليس كل صفة هي اسم لله عز وجل الصفات أوسع من باب الأسماء يعني هناك صفات يوصف الله جل وعلا بها لكن لا يسمى الله سبحانه وتعالى بها كهذه الصفة فلا نسمي الله عز وجل بالناس أو غير ذلك فقوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم فأثبت الله عز وجل نفسه النسيان فما الفرق وما المراد من نفي النسيان ومن اثبات النسيان هنا قال العلماء الفقهاء العلماء الربانيون رحمه الله تعالى علماء التوحيد والعقيدة علماءنا رحمه الله تعالى قالوا هنا النسيان معناه نسيان الترك معناه نسيان الترك نسيان الترك وهذا هذه صفة كمال في حق الله عز وجل يعني لما تركوا الله تركهم الله عز وجل سبحانه وتعالى لما أشركوا بالله عز وجل سبحانه وتعالى وتركوا الواجبات ولم يفعلوا ذلك نسيانا فالله عز وجل لأنه قال نسوا الله أي تركوا دين الله فنسيهم أي فتركهم الله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا النسيان هو كمال في حق الله عز وجل لأن هذه عقوبة عاملهم الله عز وجل بالمثل سبحانه وتعالى نسيهم أي تركهم الله عز وجل سبحانه وتعالى فهذا النسيان وثابت في حق الله عز وجل بمعنى الترك النسيان الذي هو بمعنى الترك أما النسيان الذي هو بمعنى كما قال هنا الشيخ صالح فوزان حفظ الله تعالى بمعنى النقص والذهول فهذا لا يمكن أن يوصف بإلا كما يقع لنا يقولك نسية يعني ذهل والإنسان يعني هذا نقص نحن ننسى اليوم ربما تعلم مسألة قد تنساه فهذا نقص في حق الإنسان ولذلك الله عز وجل الله, الله سبحانه وتعالى لا ينسى إذا كان هذا معناها الذهول والذهول وهذا النقص يعني الذي ذكرنا فالنسيان والذهول عن شيء معلوم هذا لا يمكن أن يوصف الله عز وجل به بل هذا يوصف به الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان ينسى ومع ذلك سبحان الله, الله عز وجل لا يؤخذ النسيان إذا وقع من هذا النسيان بغير اختيار بغير اختيار فإذا هنا نجمع بين النسيان الذي ثابت في حق الله عز وجل والنسيان الذي هو صفة نقص لا تليق بالله عز وجل سبحانه وتعالى فالجمع بينهما كما سمعتم مما ذكر العلماء رحمه الله تعالى قال قال وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحثوا عنها لا تبحثوا عنها ما, ما عليه دليل على أنه حلال ما عليه دليل على أنه حلال خذوه وما عليه دليل أنه حرام اتركوه وما سكت عنه لا تبحث عن حكمه لأنه لو كان له حكم لبينه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ضوابط يصير عليه المسلم في دينه وفي حياته وفي تعامله وفي سلوكه يفعل الوجبات ويترك المحرمات ويلتزم بحدود الله عز وجل فلا يتعدها ولا يسأل عما لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس إذا قال الله عز وجل في الآية التي ذكرنا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن لكم عف الله عنها والله غفور رحيم أو الله والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين نسأل الله العافية فإذا التكليفات التي لا يحتاج إليها الإنسان والأسئلة التي لا يحتاج إليها منهي عنها إنما تسأل بقدر حاجتك فقط لا تتكلف شيئا لا تحتاج إليه ولا يحتاجه الناس لا تبدأ تسأل عن أشياء ما تحتاج إليه اسأل عن ما ينفعك في الدين وفي دينك ودنياك اسأل عن ما يقربك إلى الله اسأل عن عباداتك اسأل عن صراتك اسأل عن معاملاتك اسأل ولكن بعضهم لا يسأل عن هذه الأمور وإنما يسأل عن أمور أخرى بعيد كل بعد ما يحتاج إلى الإنسان نسأل الله أن يوفقنا ويكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين هدات المهتدين لا ضالين ولا مضلين فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعل العلم لنا لا علينا اللهم تب علينا واغفر لنا اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين والمسلمين اللهم ارفعамهم اللهم عليك باعدائك واعداء الدين والمسلمين اللهم خذهم اخذ عزيز المقتدر فانهم لا يعجزونك اللهم يا رب العالمين اقذف الرعب في قلوبهم و زلزل الأرض من تحت اقدامهم يا عزيز يا جبار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.